إنا زيننا السماء الدنيا بزينته الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأسبعه شهاب ساقب فالسفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم, إنا خلقناهم من طين نازب بل عجبت ويسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوُوا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرُ مُدِينٍ أَإِذَا متنا وكنا تُرَابًا وعظاما أَإِنَّا لَمَبْعُوثٌ قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينبون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غامين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في دنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين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 قال هل أنتم مطلعون فاطلع تراه في سواء الجحيم قالت الله إن كثت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المصدرين أفما نحن بميتين أغتتنا الأولى وما نحن بمعزدين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أَمْ شجرة الزقوم إِنَّا جعلناها فِتْنَةً للظالمين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 الجحيم إنهم ألفوا آباهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين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 أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم ورب أَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لمحضرون إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ سلام على اهل ياسين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا من المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين إلا عدوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعطون وإن يونس من المرسلين أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالآراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شدرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاشتفتهم ألربك البنات ولهم البنون أَمْ خلقنا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ لا لَيَقُولُونَ وَلَدَ الله، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَفْطَفَ البنات عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا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 لهم لهم المنصرون وإن جدنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون